بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصم رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لَنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أُذْنُ وَعْيَهَا فَإِذَا نُفْخَ فِ الصُّولِ نُفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ مَلْجِبَالٌ فَدَكَّتَ دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ الواقعة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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 ما أغنى عني مالية فلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين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 قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولم تطول علينا بعض الأقاميل لأخذنا منه باليمين ثُمَّ نَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ